بوك تو 35 خمسة وثلاثون <تصفيق> خمسة وثلاثون <تصفيق> هفاليماناندا في المطار في المطار <تصفيق> أتنايا بير أتشش رزارة اتمك من فضلك Apjüzli rüpüle tayiranın İla Athena. Min fadlık. Apjüzli rüpüle tayiranın İla Athena. Bu aktarmasız bir uçuş mu? Hel hava tayiranın مباشر? Hel hava Lütfen cam kenarı Sigara içilmeyen bir yer. Min fadlık. بجانب النافذة غير المدخنين. من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. رезرвациям ум онаиламак من فضلك أريد تأكيد الحجز. من فضلك أريد تأكيد الحجز. резервациям ум ипталетмак стијорум. Fadlik, fadlak, Rezervasyonumu değiştirmek istiyorum. Roma'ya bir sonraki uçak ne zaman kalkıyor?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 ما زال عندنا مكان لواحد فقط لا ما زال عندنا مكان لواحد فقط لزمن <تصفيق> انئجييز متى نهبط متى نهبط لزمن اوردا olacağız متى نصل متى نصل في مركز متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ متى هذه حقيبتك؟ إلى وسط المدينة هل هذه هل هذه حقيبتك؟ هل هذه حقيبتك؟ هل هل هذه حقيبتك؟ هل هذه شنطتك؟ هل هذه شنطتك؟ وزن حقائبك؟ هل هذه أمتعتك؟ هل هذه أمتعتك؟ إلى ما مقدار حقائب ألا بريم؟ كم آخذ معي أمتعة في الطائرة؟ كم آخذ معي أمتعة في الطائرة؟ 20 kilo. 20 kilo. 20 kilo. Ne? Sadece 20 kilo mu? Kam? Fakat 20 kilo. Kam fakat 20 kilo. Kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.bug 2deyi ziyaret edin.